When the reason that is when they are when the reason that is when they are معذب وغلبا والله حبيبي حبيبي سكونك استن الصبر والله خلفي عمر ما شفت منك يوم ولك حبيبي حبيبي يا عمر ولك حبيبي حبيبي بالوعد ما يوم ما يوم ما يوم خلفي والله والسبع تنعام يا عريسنا والله والسبع تنعام يا عريسنا والله من هيك خلف الفضل أبيك بيك الانجبوا جاي يا, يا, يا باي قل يا ويلي يا ويل التهر لو مره رساني <تصفيق> يا ويل التهر يا بو هاشم لو مره رساني والله مكان ومكان الولف يا ابن خليفة علمينا رساني رساني رساني <تصفيق> يا ويل انتهر لو مره رساني والله مكان الولف يا ابو جميل علمينا رسالي والله ابو ربحي وعلى علا قبري ولك ابن خليثي وعلى علا قبري ولك حول الرسالي لشك الكفن والباب التايا يا يا يا العد تبكي ودق برجلوا قلب بيحب التبكيه من التبك قلب بيحب Mitä me شيل شيل والله نمسك الخشب لعيونك يا عمر A ver. Lahlaa, lahlaa, lahlaa, lahlaa, lahlaa, lahlaa, lahlaa, lahlaa, I دا ابو علو الله يجازيكم حي الله طلعت ع الجامل طخ طخ طخ تعصت ع قيلت اخخ طلعت ع الجامل طخ طخ طخ تعصت قيلت اخخ Hei! We're right. um